فكان قاذ قوسين او ادنا فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتما يرونه على ما يرى ولقد رااه نزله اخرى عند سدره المنتهى عندها جنه المأوى اذ يغشى السدره ما يغشاها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 سَمَّيْتُمُوها ءَالِهَتَكُمْ وَآبَاؤُكُمْ مَا أَنزَلَ اللَّهُ بِهَا مِن سُلْطَانٍ إن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنْ رَبِّهِمُ الْهُدَى أَفَمَنِ الْإِنسَانُ مَا تَمَنَّى قَلِيلًا إِلَى اللَّهِ الْآخِرَةُ وَالْأُولَى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 بَالاخِرَةِ لَا يُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنْثَىٰ وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ذَٰلِكَ نُبَلِّغُهُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّ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 فَوَاحِشَ إِلَّا لَمَنَّ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ وَأَعْلَمُ بِكُمْ إِذْ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَإِذْ أَنتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ الْتَقَى أَفَرَأَيْتَ الَّذِي تَوَلَّى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 122. وأن عليهم نشأة الأخرى 123. وأنه هو أغنى وأقنا 124. وأنه هو رب الشعرى 125. وأنه أهلك عاد للأولى 126. وثمود فما أبقى 117. وقوم نوح من قبل إنهم كانوا, إنهم كانوا هم أظلم وأطغى 118. والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا 119. فبأي آلاء ربك تتمارى 110. هذا نذير من النذر الأولى 111. أزفت الآزفة 111. ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون 112. وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون 113. فاسجدوا لله وعبدون